نعود إلى شرح عمدة الأحكام ونحن اليوم معنا مسألة جديدة بل هي آخر مسألة إذ ليس آخر مسألة في حديث سوبان طبعا وإلا فالباب لازلت له بقية ولعل البقية هذه تنتهي يوم الأربعاء فبقي يومان في شرح كتاب المسح على الخفيف لأنه بقيت معنا مسألة واحدة فقط وهي مسألة المسح على ماذا؟ على الجبيرة المسح على ماذا؟ عجبير وبهذا نكون قد استوعبنا في هذا الشرح كل مسائل المسح فيما أعلم وما أظن أن مسألة خرجت من تحت أيدي ولكن مسألة الجبيرة ستأتي تحت حديث وهو حديث الرجل الذي شقه حديث الرجل الذي شقه ونختم بماذا؟ بالفصل الذي يكون في يوم الأربع وهو تحت عنوان باب ما لم يصح في المسح على الخفين فنذكر جملة من الأحديث الضعيفات وذكر أسباب ضعفها والتعليق عليها مسألة المسح على ماذا؟ على اللفائف. هذه المسألة الثانية تحت حديث سوبان بعد أن انتهينا من المسألة الأولى وهي المسح على ماذا؟ على العمائم وما تفرع منها مسح على الخمار مسح على كل سواء طيب نقول مسح على اللفائف. واللفافة هي ما تلف على الرجل ما تلف على الرجل والجورب ايضا يسمى لفافة ولكن الفرق بين الجورب ومطلق اللفافة هو المخيط هو المخيط قلت ولا أصر للمخيط ها هنا على الحكم الشرعي لأن العبرة ليست بصفة الملبوس وإنما العبرة بكونه ملبوسا وإنما العبرة بكونه ملبوسا جواز المسح على اللفائف، وقد قال به الحنابلة، ولكن ليس قولا واحدا لهم، وهو وجه عند الحنافية، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية. اختاره شيخ الاسلام تيمي رحمه الله وذلك للأدلة الآتي الدليل الأول حديث الباب حديث الباب من أمر النبي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالمسح على العصائب والتساخين قلت ووجه الدلالة منه ظاهر قوله التساخين قوله صلى الله عليه وسلم التساخين شمل بعمومه الجورب لأن التساخين هي كل ما يسخن به القدم من خف ونحو ولا شك أن اللفائف أن اللفائف فيها هذا المعنى قلت فإن لم تكن اللفائف تساخين حقيقةً حقيقةً فهي فهي تسخين معنا من كونها تسخن القدم وتحفظه. وتدفع عنه الأزى والبرد بل والمرض فهي من هذا المعنى أقوى منها إزاي أقوى تسخين دي بتلبس لدفع ماذا البرد لكن اللفائف غالبا بتدفع لماذا للطب والدواء ودفع ماذا المرض فصارت من هذا المعنى إيه أقوى صارت التساخيم في هذا الباب أقوى لأنك بتدفع البرد أيوما أقوى دفع البرد ولا دفع المرض الموجود فالمرض الموجود لأن اللفائف لا تلبس غالبا إلا لدفع إلا دفع المرض أو حفظ البدن كما سيأتي معنا في أن الصحابة في غرض الغزوات لما سقطت أصفارهم فإنهم لفوا أقدامهم بماذا؟ بالخرق واللفائف هي هي هذه الخرق والرقاء قلت وكذلك ايضا قوله العصائب واذا جاز المسح على العصابة جاز المسح على اللفافة من باب اولى لان اللفائف لان اللفائف أقوى في معنى الحاجة والضرورة من العصائب. قلت سالسا. وإذا تبين وجه التشريع هاهنا، وهو دفع الضرر قبل وجوده. قلت ودفع حال وجوده باللفائف أقوى يبقى هذا هو الدليل الايه لان هو امرهم بالعصائب لما يرجع لسبب الرواية ان شكوا له ماذا البرد فأمرهم أن يلبس ان يلبسوا العصا ان يمسحوا على العصائب وماذا والتساخين يبقى لدفع الضرر فكيف إذا تحقق ايه وجوده يبقى دفعه أقوى وأولى لأن اللفائف لا تلبس إلا غالبا لأجل ماذا؟ وجود إليه؟ وجود الدرق قلت الدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري هو في الصحيح طبعا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح من قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فنق فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي يعني ايه نقبت جرحت وسقطت اغفاري وسقطت اغفاري اسمع هذا واستحضر شيئا في ذهني جهاد من جهاد الصحابة في هذه الدعوة المباركة لتعرف كيف وصل الإسلام إليك سهلا فأنت اليوم تولد ها على الإسلام وتحمل بطاقة ماذا الإسلام من غير جهاد ولا عناء لكن هؤلاء الذين حملوا إليك الإسلام حملوه بماذا بهذا الجهد قدم تقرحت من المشي معه فين في الصحراء وهذه هي إشارة إلى فقر ماذا الصحابة الشديد وهذا به عزاء آخر للإنسان يتعزى في فقره بماذا ما أظن أن أحدنا بلغ في الفقر ما أظن أن أحدنا بلغ في الفقر مثل هذا المبلغ من أن يمشي ماذا حافيا فلا يعدم أحدنا في عمره أو في حياته وجود نعل ونعلين وحذاء وحذائي. شوف قال فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أصفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق الحديث قلت ولا يعدم ولا يعدم ان يكون الصحابه ولا يعدم ان يكون الصحابه قد مسحوا عليها يقينا بقارينه ماذا انهم صلوا في هذه الغزوه صلاه ماذا الخوف يبقى اذا لا يعدم ان يكون احدهم قد ايه قد مسح عليها بقرينة أنهم صلوا بعد صلاة الخوف. قلت والرقاع هي هي اللفائف معنا وحقيقة وتتأكد المشروعية بأن الرقاع أو اللفائف لا تكون لا تكون إلا من حاجة وضرورة الدليل الثالث أحاديث المسح على الجوربين أحاديث وأثار المسح على الجوربين وأشره حديث من المغيرة المغيرة ابن شعبة من أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والنعيل فلنقل الإمام بن قدام رحمه الله إجماع الصحابة على مشروعية المسح على الجوربي قلت والجورب تعريفا وجد دلال منه والجورب تعريفا هو لفافة القدم إذن فالجورب يسمى لفافة بما يدل على مشروعية المسح على اللفائف من مشروعية المسح على الجوارب قلت والفرق بينهما ليس مؤسرا في الحكم والفرق بينهما ليس مؤسرا في الحكم وذلك كون الله الجوارب كون الجوارب مخيطة مفصلة لأن العلة في المسح لأن العلة في المسح واحدة وهي الستر والحاجة والحائل وهي علة مشتركة بين الجميع بفهوم لا هنا يا طلبة العلم ها بفهوم ولا لا انت رايح فيه انت شغلك مش معنا كده اه لكن فاهم قول اه لان لبس اللفائف اصلا لا يكون الا لحاجة يعني أنت الإنسان مش هيربط على قدمه رباط ضغط مثلا ولا مش هيربط على قدمه مثل هذا الرباط إلا ليه ها؟ زينة هيربطه ها؟ طيب فإذن اللفائب في الأصل نحن بنقوم هذا ليس من باب تأسيس الحكم ولكن من باب تأكيد بنقول له من يجوز المس ويقوى هذا الجواز بأن للمرء حاجة فين في المسح على اللفاء لأنها أصلا لا تلبس إلا إيه كما مر بنا حديث الصحابة لما ربطوا ماذا الخرق على أقدامه واضح طيب الدليل الرابع القياس قلت يعني على الخف والجورب على الخف والجورب والنعم والعمامة خمار كلنصوة هذه كم؟ ستة ستة أشياء مضى معنا الدليل على ماذا؟ على مشروعية المسح عليها هل تقاس اللفائف عليها؟ نعم تقاس طيب وعندي عشرة وجوه في ضبط هذا الخياس أو في صحة هذا الخياس وأنتم معي في هذا لأن بعض إخواني من طلبة العلم بالأمس قال لي أين سنتنا في مجالسنا فراها اختفت شيئا ما هذا العام فلا نعدم النقاش في مسألتين حال الدرس لأسباب كثيرة طبعا كنت قد أعلنت بعضها في الدرس في السنة الماضية منها أن النقاش هنا فيه نوع من أنواع ماذا؟ يعني دفع الشرود والغفلة عن الدرس وتمديه طلبا كما في نوع من المشاركة الإيجابية بين الجميع بما به أن بعضهم ينفع بعض ولازلت أن تفع ونايضا مما به أيضا أنها تعطي طالب العلم ملكة وقدرة على ماذا؟ على الأخذ والرد والتعامل مع الأدل طيب من يقوي لنا هذا الخياس أو يذكر لنا وجوه لتقويته يا محمود يبقى إذن لأن هذه الأشياء جميعها مشتركة في صفة في شأن واحد وهو ماذا الستر والحائل وهذه علة المسح طب ما الدليل على أن هذه علة المسح إن لو تأملنا الأدل الواردة في السنة هنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نوع في الزكر العصائب فساخين وفي رواية العمائم في رواية الخمار في رواية النصيف في رواية النعلين في روايات الجوربين يبا إذن هذا يدلنا على أن علة هي ماذا الساتر واللفائف تعد ماذا الساتر اثنين ضاعت <تصفيق> عليك نعم صحيح إذا مسحنا على القلونسوة نمسح على القدمين لأن الشارع قد قرن بينهم قال وامسحوا برؤوسكم وفي القراءة الثانية وأرجولكم إلى الكعبين ولابد لهذه العلاقة من معنى وإلا فلما جمعهم الشارع وضمهما نعم دفع المشقة وهذه علة مشتركة أيضا بين الجميع غير قل الستر قال به العمامة ماذا؟ بعيدة شوية دي لكن ممكن نقول إذا مسح على العمامة والأصل في العمامة أنها تتخذ للزينة والجمال يبقى يمسح على اللفافة من باب أولى لأنها تتخذ لدفع الحرج والمشق قول يا محمود دان إيه؟ فرع على إيه ممكن نقول المشترك اللي إيه؟ اللغوي لأن اللفافة هي اسمها جو الجورة باسمه لفافة فالاشتراك في الاسم يقتضي ماذا؟ اشتراك في الحكم قول يا محمد ممكن نقول من عند بلال لأن بلال في بعض الروايات سمى الخمار ولم يسمى العمام وفي روايات سمى النصير وهذه مسميات للباس خاص بالنساء، فكان بلال قصد بهذه التسمية أن يدل على أن ماذا؟ على أن المزح يستوعب ماذا؟ ما مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يمسح عليه؟ نعم غيره. جاز المسح على النعال جاز المسح على النفافا ليلى إن النعال لبسها ما هو دائم ولبس النعال يكون عرضي. والنعال لبسها للزينة حينا وللاقتقاء فعل نعم لكن اللفافة أقوى من الـ من النعام من النعال في هذا المعنى جاز المسح على اللفافة وأنها لا تستوعب القدم نعم نعم قياس اللفائف على التساخين بجامع لة الـ بل إن اللفائف من التساخين أصلا فيبقى العلة دفع الضرر والمشق بير لان المسح في الاصل هو طهارة صورية وليس الطهارة حقيقية لان ليس فيها نظافة ليس فيها نظافة ولا ابعاد اقصار وادماز عبادة ايه تخفيف ومن مراعاة التخفيف ان يمسح على كل ماذا ملبوس لأن ضد التخفيف أن تمنع المسح سن مشقة النزع فعلا في اللفافة وهذا معنى موجود طيب يلا يا طلبة العلم بسم الله نقول وذلك بجامع علة الستر والحائل وهذه علة المسح في الأصل وهذه علة المسح في الأصل بدليل ما جاء شرعا من التنوع من التنوع في ذكر الممسوحات ثانيا ثانيا بجامع علة دفع المشقة والحرج والحاجة واللفائف واللفائف ما تلبس إلا للحرج ودفع المشقة سالسا بجامع علة مشقة النزع واللفائف أشق أشق نزعا من بعض هذه المسكورات رابعا لأن الجورة يسمى لفافة أصلا أو الجورب حقيقة أنه لفافة القدم فلم يكن هناك معنى للتفريق بين الجورب واللفافة والتفريق بينهما بالمخيط لا معنى له خامسا قلت والمسح على اللفائف أولى من المسح على النعال هذا إن لم تكن اللفائف شبيهة بالنعال ومساوية لها ولكن تزيد عليها بالحاجة ودفع المشق سادسا والمسح على اللفائف أقوى من المسح على القلنسوة لأن القلنسوة يكاد ينتفي يكاد ينتفي في المسح عليها معنى الحاجة ونحن نستفيد فائدة هنا من المسح على القلنسوة تكلف المسح على قلنسوة كأنه قال ينبغي للمسلم أن لا يبقى لحظة بدون إيه؟ بدون غطاء رأس هذا مستفاد من مسحه على له على قلنسوة ولذا كان ابن عمر يشدد على تلنيز نافعا أن يرى بغير ماذا غطاء رأس خاصة في الصلاة وكان يقول له الله أحق أني أن ي أن يستحياه من ولو علمت حقيقة غطاء رأس خاصة العمامه عن إخواننا الصعيده بالبس العمامه بعض الناس بي لا يرى للعمامه معنى عنده سوى أنها لباس عاده لا لها معنى هو يعتبر العمامه وكانها نوع من أنواعه التاج فوق رأس وذالك بتجد عنده ماذا نوع من الليه من العزة الليه والاعتداد بالنفس الشديد ولا يقبل أي نوع من أنواع ماذا الزل والامتهان لإن العمامة بتعطي هذا المعنى فين في نفس، والإنسان بيأخذ مما يلبس، يعني ننظر إلى الإر الرهبان لما لبسوا السواد، باد الدنيا عندهم إيه سودة، لا زواج، لا أولاد، لا طعام، لا شراب. طبعًا الناس قلت بما النساء بتلبس السواد، لبس النساء للسواد لبس عارض، لأنها تلبسه فين حال الخروج ما يتجز بالنقاب في البيت. <تصفيق> كما يتواهم بعضه العامة يعني المرأة المنتقبة دي أعدى بالنقاب في البيت برضو حتى لما صوروها غباء في بعض المشاهد التلفزيونية بلغني عن طريق بعض الناس أن جابوها في البيت كمان لبسوا النقاب مع زوجها هذا الغباء لم يرد نقول سابعا ولا كم قلت وهي أقوى من في معنى المسح من العمامة لأن العمامة الأصل في لبسها الزين والجمال لأن العمامة الأصل في لبسها الزين والجمال بينما اللفاف الأصل في لبسها الحاجة والضرورة سامنا المشترك اللفظي وذلك من أن اللفائف افتساخين وأن القورب لفافة وهذا مما يقتضي الاشتراك في الحكم كما هكذا؟ تاسعا قلت وجه الشبه وجه الشباب بينها وبين النعال قوي وإلحاق النظير بالنظير يتعين شرعا الآن أجبنا بالدليل الرابع وذكرنا الدليل الرابع والقياس. وهذا الخياس قوي عندنا بهذه النقاط الدليل الخامس هو دليل رائع جدا تعلم منه طريقة جيدة في الاستنباط والاستدلال النظر الصحيح دليل الخامس ذلك أن حال المرء مع اللفائف إما عندما أمامك في اللفائف ثلاث حاجات إما أن تمسح عليها وإما أن تنزعها لغسل القدمين وإما أن تسقط أن يسقط هذا العضو غسلا ومسحا يعني إما تمسح أو تخلع فتغسل أو لا تمسح ولا إيه أنت تخير المخالف هنا بين إيه هذه سلسلة أشياء قلت أما أنه لا مسح ولا غسل فلا هذا الفرض مرفوض ليه لأن التعبد لله بإحدى العبادتين لأن التعبد لله بإحدى العبادتين أولى ماذا كده بدل ما نترك العبادتين لازم نفع له أولى أن نفع له خاصة وأن المسح طهارة والغسل طهارة ونظافة كما وصف الله تعالى المسح في كتابه بقوله إنما يريد الله لماذا ليطهركم يبقى إذن الآن الفرض الأول خرج بقي فرضان أما أن ينزع أما أن ينزع ليغسل يبقى ده الفرض اللي نتعامل معه ينزع يا طائع ولا ما ينزع, ينزع ويغسل طب لماذا لا ينزع لدفع المشقة والشرع قد جاء بهذا الاعتبار لماذا لا ينزع لأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم نزعوا للغسل إلا بشرطين بسنين الجنابة والتوخيط الجنابة والتوخيط صحيح نعم ناشي طيب إيبا لو أمرنا بالنزع في ذلك من المشقة والشرع جاء يدفع المشقة كنت ثانيا وإما أن ينزع فيغسل وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه نهيه عن نزع الملبوس لغسل ما تحت ولم يأتي عن الصحابة ولم يأت عن الصحابة النسع للغسل إلا إلا قول مرجوح أو لعلة أو لعلة كالجنابة أو لعلة كالجنابة وفوات التوقيع ولما في النزع من المشق والحرج وصلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين وصلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار عسرهما ولما في ذلك من إلحاق النظير بالنظير وهو إلحاق اللفائف بالخفاف وعليه لا يبقى إلا السالس وهو المسعوب طيب بقيت معنا ثلاثة أشياء نريد أن نيها في نصف ساعة أولا إشكالات ثانيا شروط المسح على اللفائف هل في شروط للمسح على اللفائف ولا لا لأن احنا مضى معنا ان القلونسوة والعمامة والنعم لا شروط للمسح ولا الخمار بينما الجورب والخف هناك شروط للمسح من اللبس على طهارة من اشتراط المدة طيب هل هنا لفائف تضم إلى الجنس الأول إلى الأول ولا تضم إلى الثاني يبا هذه المسألة الثانية معنا مسألة الثالثة فوائد عامة من حديث ثوبان لكن فوائد متعلقة بمسائل المسح هنستنبت من حديث ثوبان جملة أصول وضوابط لقضية المسح فمعنا نصف ساعة للإشكالات وللشروط وللفوائد فاعنوني بقوة إشكالات وأجوبتها إشكال الأول الإجماع وقد احتج ابن قدامى رحمه الله وضع علامة تعجب بعد اسمه بالإجماع على عدم مشروعية المسح على اللفائف. طب ليه وضعنا علامة تعجب لا لا حنبلي فكيف جاهل جامزه بالحنابلة له سفيه ثلاثة أقوال في المسح على اللفاء قول الأول المسح مطلقا قول الثاني المسح لعند مشقة النزع والضرورة القول الثالث لعدم مشروعية المسح فازاي هو يقول بالإجماع وفي مذهبه هو شخصيا خلاف فانا ذلك سرت عجب ليه يقول ابن خدامة فإن ابن قدامى عرف من حال أنه دائما بيحطاط في نقله الإجماعات يعني إجماعات ابن قدامى قوية ليست كإجماعات ابن المنزل ولا إجماعات النووي واضح طيب نقول الجواب وهذا الإجماع فيه نظر يصدق عليه يصدق عليه قول قول إمام أبي قدامى قول إمام ابن قدامى وما يدريه لعله مختلف وقد سبق النقل أن الحنابلة وقد سبق النقل أن الحنابلة يقودون بمشروعية المسح وكذا بعض الحنفية. ولذا قال ابن تيمية ولذا قال ابن تيمية في رد دعوى الإجماع لو طلب منه لو طلب منه ذكر عشرة علماء ذكر عشرة علماء يمنعون المسح ذكر عشرة علماء يمنعون المسح على اللفائف ما استطاع دا مش بقول له إجماع بقول له لا تبعطيني بس عشرة قالوا بمن شعد في المشروعين بنتايمي هذا. قلت به الجواب الثاني أن الأدلة قد قامت على مشروعية المسح على اللفائف كما سبق فلا عبارة عند إذن بالإجماع لأنه إذا حضر النص بطل. النظر بل والاجماع ثالثا وقد انعقد اجماع الصحابة على مشروعية المسح على الجورب ونقله ابن قدامة نقل هذا اجماع وأين التفريق بين الجورب واللفافة؟ وما الجورب إلا لفافة، وما الجورب إلا لفافة، بل تزيد اللفافة على الجورب في ماذا؟ هاه؟ لا، بمشقة النزع ودفع الدرج. قلت ولا عبرة، ولا عبرة بكوني الجورب مخيطا. لأن هذا لا أثر له على الحكم الإشكال الثاني هذا إشكال يمكن سبق معنا المفتاح فضل فضل إشكال الثاني أن التساخين أن التساخين قد وجع وقع تفسيرها لغة كما قال الجوهري بأنها الخفاف كيف نجيب ببعض أفراد التساخين تمام كما تقول من أحمد قل الطويل هل هذا ينفي كونه أبيض لا لكن انت فسرت أحمد بالصفة الكاشفة إيه؟ لا ليصفة الطول نعم نعم هذا تفسير لغوي وهذا التفسير اللغوي ترده الحقيقة الشرعية بعض اللغويين الآخرين قالوا التساخين هي كل ما يسخن في القدم على اللفافة أولى أحسن نعم قلت جوابا الأول وقد وقع تفسيرا عند إمة اللغة أن التساخين كما قال ابن رسلان الأول وقد وقع عند إمة اللغة تفسيرا للتساخين للتساخين كما قال ابن رسلان هي أصل ما يسخن به القدم من خف وجورب نحوهما من خف وجورب نحوهما قلت فانظر إلى قوليه ونحوه ثانيا أن هذه أن هذا من باب تفسير التساخين ببعض أفرادها ببعض أفرادها وإلا فاللفظ أعم لغة وشرع ثالثا وأن هذا التفسير ليس ملزما شرعا لأنه تفسير لغوي لأنه تفسير لغوي وقد وقع من الصحابة وقد وقع من الصحابة شرعا المسح على عموم الملبوس في القدم رابعا فإن لم تكن اللفاء افتساخين فإن لم تكن اللفاء افتساخين لغة فهي تساخيم من جهات القياس فهي تساخيم من جهات القياس بجامع علة الملبوس والحائل بجامع علة الملبوس والحائل قلت وكذلك تلبس لدفع الضرر إبه هذا الإشكال الثاني الإشكال الثالث قولهم بأن اللفائف تفارق تفارق هذه الممسوحات في أنها لا تثبت بنفسها يعني أنت لن تلبسها لازم تشدها بحاجة قال ابن قدامة واللفافة لا تثبت بنفسها وإنما بشدها وإنما بشدها وأنها لا تستوعب القدم سترا ولا تثبت عند التردد ولا يمكن متابعة المشي فيها او عليها كما قال النووي فضلا عن كونها لا تسمى خفا يبقى كيف نمكن ان نجيب هو قال انها تفارق الممسوحات في اشياء لا تشد بنفسها لابد من ايه نين لا تسبد بنفسها ثلاثة لا تستوعب القدم أربعة إن لا يمكن متابعة المشي فيها طيب ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين نقول تبارك الله ما نقول ما شاء الله ما شاء الله نقولها في أمر النفس ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولكن إذا رأيت من أخيك شيئا قلت ماذا تبارك الله كما في الحديث إذا رأيت من أخيك من رأى من أخيه شيئا يعجبه فليبرك ولكن لست أقول تبارك الله لمن رفع الشمال فالشيخ العلام الأثيوبي نبأ على فائدة وهي ماذا تقديم اليمين إلا فيما قدم الشارع فيه ماذا الشمال صحيح كالإبس ماذا كال... كخلع النعال أو كالخلاء أو كالاستنجاء ونحب ذلك. يلا بسم الله. قول. أحسن. هذه الشروط منها ما هو ساقط بدليل أن علي توضأ ومسح على نعليه ثم خلع النعلين وصلى بالناس فلا يشترط متابعة في المشي فيه. نعم. الأصل في المسح ليست هذه الأشياء وقود القدم في ملبوس هذا هو الأصل ما الدليل على هذا الأصل تنوع الممسوحات في الشرع نعم هذه الفروق ليست مؤسرة في ذات الحكم بدليل أن الصحابة مسحوا على جميع أنواع الخفاف المخرقة وغير المخرقة مسح على الجرموق مسح على الموق مسح على العمامة مسح على الخف ليست مؤسرة نعم نعم كم من ممسوح إلا استوعب القدم كالنيعال ومسح عليها نعم هذا هو الجواب هذه الشروط ما نسلم بها أصلا ما هذه الشروط ليست في كتاب الله ولا في هذه رسول الله نعم لفائف أمكن متابعة المشي فيه إن الخوف أن المسح ليس قاسرا على الخوف نعم حسن قول يا فيسر صحيح طب ظلني كيف ألزم من الفساد يا فيسر نعم طيب نقول جوابا الأول وهذه الشروط التي ذكر أهل العلم في المسح ليست في كتاب الله ولا في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا وهذه الشروط التي ذكروا منها ما هو منقود شرع كمثل شرط الستر واستعاب الستر الاستعاب والستر فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على اللفائف، على النعال والليل سالسا وهذه الشروط ما يلزم منها الفساد وما لازم منه الفساد كان فاسدا رابعا وإن كانت اللفافة فارق الممسوحات فيما ذكروا لكنها تتفق معهم مع هذه الممسوحات في أشياء كثيرة منها الستر والحائن ودفع المشقة وكونه ملبوسا والمشترك اللفظي خامسا وهذه الشروط التي ذكروا غير مؤسرة في حكم المسح حتى يعتبر بها غير مؤثرة في حكم المسح حتى يعتبر بها خاصة وأنها ليست من تسمية الشارع الحكيم. الإشكال الأخير الرابع قول بضعف أدلة المسح على اللفائف إما ضعفا من جهة الإسناد كحديثي سوبان والمغيرة. إما ضعفا من جهة الإسنات كحديثي سوبان والمغيرة وإما ضعفا من جهة التأوين لأنها أي هذه الأحاديث لم تعين اللفائف وإنما عينت الجوارب والنعال والتساخين يبقى إذن قالوا أذلاتكم لنتم تستدلوا بها إما ضعيفة من جهة الإسناد كحديثي سوبان والمغيرة وإما أنها ضعيفة من جهة ماذا التأويل طبعا إحنا عرفين مضعف حديثي سوبان بعلتين علة لا تثبت وهي علة من ها؟ لا هذه العلة الثانية تضعيف راشد، وقد ضعفه ابن حزم، والعلة الثانية سمع راشد من سوبي، وضعفوا حديث المغيرة بماذا؟ بأنه من حديث أبي قيس، صحيح؟ وقالوا بأن أبا قيس فيه كلام، ثم قالوا بأن الحديث معلول لأن السابع عن المغيرة هو ماذا؟ مسح على الخفي، يبقى هذه هي علة الضعف، وقد أجبنا عليها بالتفصيل في مسيرة. فلا فلنتكلف الجواب عنه والجواب أولاً أما علة الضعف إسناداً فقد سبق الجواب عنها وملخص الجواب أن راشدا سقة قد سمع من سوبان أن راشدا سقة قد سمع من سوبان ومن أن أبي قيس أن أبي قيس محتج به صدوق وسبوط المسح على الجوارب على الخفاف لا ينفي المسح عن الجوارب ثانيا وقد حسن هذه الأحاديث أئمة معتبرون سبق ذكرهم أو ذكرهم فأشهر ممن حسن حديث المغيرة هو من ترمزي وأشهر ممن حسن حديث سوبان الإمام أحمد لا مش الإمام أحمد استغفر الله الزاهبي أو الحاكم ويمكن أن نقول بأن الحافظ نعم طيب سالسا وهناك أدلة أخرى على جواز المسح على اللفائف في جواز المسح على اللفائف وحسبنا القياس القوي رابعا وهذا الضعف لو سلمنا به هو الضعف المحتمل الذي لا يرد به الحديث خامسا وأما ضعف التأويل فجوابه بأن اللفائف من التساخين وبأن الجوارب لفائف، فالمعنى يشمل الجميع. يبقى الآن أجبنا عن الإشكالات ننتقل إلى مسألة في شروط المسح على اللفائف. قلت والراجح والراجح أنه لا شروط للمسح على اللفائف. وذلك لان الاصل عدم الشرطية وهذا الاصل يتأكد في الرخص في الرخص والتيسيرات والتخفيفات يبقى اصل ما فيه شروط من سمى شروطا عليه وهذا الاصل يتأكد فين في الرخص الاصل في الرخص صاله ايه ألا تقيد ولا شرط لا تانية لأن اللفائف أقرب شبها أقرب شبها بالخف في حال الضرورة وقد سبق أسر عمر في سقوط شرط الزمان أو التوقيت قلت يعني في الخف حال ضرورة تذكرون أصر عمر مع عقبة بن عامر مسح عقبة إسبوعا فأسقط عمر عنه شرط ماذا؟ الزمن أو التوقيت فاللفائف أشبه بماذا؟ بالخفاف التي تلبس حال ضرورة قلت سالسا ولأن اللفائف أشبه حالا بالنعال من كونها لا تستوعب القدم. وتزيد عليها بمعنى الضرورة والمسح على النعال لا شروط له رابعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخفاف كما في حديث صفوان واللفائف تفارق الخفاف من هذه الجهة لأن اللفائف تلبس طبا وشفاء بينما الخفاف تلبس اتقاء ودفع خامسا لأن تحقق هذه الشروط أمر متعذر ما تيجي واحد رابط رجليه بسبب ورم ولا بسبب جرح؟ تقول له لا بعد بعد يوم وليلة وانت مخيم ارفعها واغسلها هذا متعذر اصلا لان هذه الشروط متعزرة في حق من لبس اللفاء هذه خمسة اجوبة طلبة العلم واضح بها يتحقق لنا أو بها يترجح لنا أنه لا شروط في المسح على ماذا على فائد لا معش ما وقت السؤال يا محمود دعني أنهي المسألة أقول آخر حاجة بقى في حديث التوبان فوائد عم الفائدة الأولى قوله فأصابنا برد دل على أن المسح شرع لدفع الإزاء والضرر ابتداء ابتداء فأولاه به انتهاء يعني إذا كنت تدفع البرد من الابتداء يبقى إذا حصل مرض أو جرح يبقى من باب أولى تدفع ده الإزاء والضرر ثانيا قول العصائِف والعصائب هي تعصب بها الرأس وغالبا ما تكون من قماش بما يدل على أن المسح على القماش بما يدل على أن المسح على القماش له أصل في الدين إن الجماعة المنع المسح, المسح على الجورب قالوا إيه قالوا الجورب مش قلت فاعتبروا بصفة الممسوح حديث المسح على العمائم يدل على ان المسح على القماش له ايه له اصل في الدين وهذا مما يقوي مشروعية المسح على ماذا على الجوارب والقلانس ثالثا فائدة ثالثة ان المسح ليس مخصوصا بالسفر لأنهم كانوا في سارية والسارية غالبا ما تكون ماذا قريبة بخلاف الغزو رابعا فائد الرابعة والمسح ليس فيه تكرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يمسحوا لم يبين لهم ولم يسألوا وهذا ما ينصره أصل شرعي لم يبين لهم يمسحوا كم مرة ولم يسألوا نمسح كم مرة بما دل على أن المسح ماذا لا تكرر فيه قلت وهذا يرجع إلى أصل شرعي وهو الأصل في الأوامر الأصل في الأوامر والتكلفات الشرعية ماذا؟ ها؟ عدم التكرار الفائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع بين القدم والرأس بما يدل بما دل على تشابه أحكامهما وتساوي أحكامهما فإذا جاز المسح على الأول جاز المسح على الثاني الفائدة الخامسة هو لا يشترط في الممسوح استيعاب المحل لأن المسح فيه معنى التخفيف وليس فيه معنى التكرار ولأنه يفارق الأصل وهو الغسل الفائدة السادسة وأن فائدة السادسة السابعة الفائدة السابعة ولا يشترط في الممسوح شروطا من أن يثبت بنفسه أو أن يستوعب المحل أو نحو ذلك لأنه لا العصائب ولا التساخين لأنه لا العصائب ولا التساخين تستوعب المحل ولا تثبت بنفسها الفائدة السابعة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا بخصوص السبب الوارد للمسح، فمسحوا على كل حال. الفائدة السامنة تاسع، فأمرهم أقل وأحوال الاستحباب الشديد، أمرهم أن يمسحوا، فأقل وأحواله أقال أقل أحوال الأمر إيه؟ الاستحباب الشديد بما به يكره نزع اللفائث ونهوها واستحباب المسح عليها الفائدة التاسعة ولا العاشرة طيب ان احكام المسح مبناها على التخفيف والتيسير ورفع الحرج من أمره بمطلق المسح من غير شروط ها ها هنا وعليه فالأصل في الممسوح وعليه فالأصل في الممسوح أنه لا شروط للمسح عليه إلا إلا ما جاء به الدليل وما خصه الدليل قلت يعني يعني من الخفاف وما في معناها وما في معناه هذه عشر فوائد من الحديث في ضبط هذه المسألة أو مسائل المسح على الحائل عموما فاعتبر بها هذه الضوابط العشرة وأنت تتعامل مع مسائل المسح وبهذا ينتهي حديث سوبان بقي لنا بقيت محاضرتان يوم الثلاثاء وفي يوم الأربعاء لاستكمل باب ما لم يصح ما صح باب في المسح وباب ما لمئه ما لم يصح في هذا الباب وإن شاء الله تعالى هذا سنتناول آخر محاضرة معنا أو آخر مسألة معنا في المسح وهي مسألة ماذا؟ المسح على الجبائر ولعلها تكون في الغد إن شاء الله تعالى أو بعد غد إن شاء الله تعالى ننتقل الآن إلى مسجد الهدي المحمدي المحاضرة الإسبوعية في التفسير ومعنا اليوم تفسير آيات من الرابعة والستين إلى السابع والستين في ذكر قصة البقرة وهذا درس مهم جدا لعله من اهم دروس سورة تفسير سورة البقرة لتعلق القصة بسورة البقرة شديدا والله تعالى اعلم وفي التوفير